ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أَقْرَبُ إليه من حبل الوريد إذ يتنقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إن لديه رقيب نعتيد وجاءت جاءت سكرة الموت بالحق و جاءت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ذلك ما كنت منه تحييد وان في خفي الصون ذلك يوم الوعيد تكل نفس معها وجعلت كل نفس معها سائق, معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عتغطا Ah uh -huh. فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما ندي عتيد ألقيها في جهنم كل كفار ألقيها في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مليب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقي في العذاب فألقياه في, العذاب الشديد, في العذاب الشديد قال في قليل ربنا ما اطريتهم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا قال لا تختصمون لدي قال تختصمون تختصمون وقد قدمت إليكم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما, أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهلم هل يوم نقول لِجَهَنَّمَ ما هل امتلأت وَتَقُولُ وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجن أنما هل امتنات وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت جنة للمتقين غير بعيدة هذا تعود هذا ما توعدون لكل أواب لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشية الرحمن من خشية الرحمن وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام ذلك يوم